وَإِذَا يتلى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ சம ரோபி كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السلام لِيَأْتَرَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا اسْأْمَعُوا اللَّوْءَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا الَّذِي قُمَّ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَ كَن تُخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَنَّ ம இல் இம் மீன் بِئَنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَاصِرَةٍ مَّعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلاً كم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين وما كان ربك مهلك القراحة فَيَبْعَثُ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا